وَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسْغُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْهُمْ أُمْمَ يُنَّا لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إلَّا أَمَانِيَ وَإِنْ هُمْ إلَّا يَظْنُونَ فَوَيْلٌ لِلْمُنْكَرِينَ يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتغوا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لا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 من كسب سيئاً وأحقت في خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها قاعدين والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة.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 وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاتِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وأقيموا الصلاة, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَآتُوا